فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلَ أَن يُقْبَضَ إلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْرَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَتِي وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ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 فوسوَتَ إِلَيْهِ الشيطانُ قَالَ يَا أَدَمَ يَا أَدَمَ هَلْ أَدُلُك عَلَى شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَمَ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا مَا وَطَفِقَا يَقْطِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثم جتبه ربه فتاب عليه وهدى قاله بقى منها جميع بعضكم لبعض عدو فإنما يأتي أنكم من هدى فمن يتبع هداي فمن يتبع فلا يضل ولا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى قال رب وقد كنت بصيرا